لا يقول يومهم الذي وعدون يوم يأخذون من الأذى في شراع كأنهم إلى صبي يفضون قاشعة الأنظارهم ترهقهم ذلة.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 عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله وأتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى 117. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون 118. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعا ان فرارا وانني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستشوشا ثيابهم واستشوشا ثيابهم واصروا واستكبروا 119. ثم إني دعوتهم جهارا 110. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 111. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا